م و س ل ع ه النابلسي ر ح م للعلوم ك ت ا ب عنه وجاء الاسلاميه ً ه م ب ر ً ن المبين الذين و ي موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ن ف ك ع ى ث إِنَّا موسوعه ََ النابلسي ُِ م َْْ للعلوم ََ م ََ إ ِ ن ا ج َ ع س ل ا م َ ا اسماء الله الحسنى ف أ شركه الهدى شركه م ربكم دعويه غير ى الشمس إذا قلعت ز ربحيه ذات اليد م ي واذا غرقت تقربه م ذات الشمال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 و شركه الهدى ي شركه م ا دعويه غير ربحيه ذات مضمون ل اجتماعي وَكَذَلِكَ ب ع ث ن اسماء الله الحسنى شركه الهدى شركه دعويه غير ي د و ن و ج ه و ل ا ت ع ض م و ن ا ج ت ر ي زينة د ا ل ح ي ا الدنيا ة ولا ت د ع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع ه و ا وكان أ م ر ه م فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء ف ل ي ك م ر انا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرا you ف أ ص ب اسماء ت ذ و الله ن ا وكان ح ل ع ل ى كل شيء م ق ن ى خلق ا س م ا و ا س و ا اتخذ المضيين ع ق النابلسي للعلوم ل ي ي س ت ج الاسلاميه ه م We are not a l o n h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 قال <سؤال> أ ل م أ ق ل منك ان تستطيع ما ص ف ا قال لا تاخذني بما نسيت ولا تغلقني من امر عصا ت و ن س و ع ه ا ل ن ا ب ل ق <تصفيق> ي للعلوم حتى إ ذ ا م ي ه i serious.